جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات تطر في التراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مأب يهان ما يصلونها فب سالم هاد هذا فليذوقه حمّو وغساق وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتاحم معكم لا مرحب بهم انهم صالون قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قد قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا رب بَنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِيهِ